الله الرحمن الرحيم يسر اخوانكم في منتدى فرسان السنة أي قطع لكم رواية منتدى فرسان هذه المادة عوض الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> انما امرؤ قلى كما ورسلا قد قصصنا كلم الله ذات الكلمة. الله الله الله الله Amen. <laughs> آه كل أخ وأخت قد استفاد مما نقدم بإذن الله تعالى نسأل أن يدعو لنا بزخر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله مع تحيات إخوانكم في منتدى فرسان السنة قام بعمل الإخراج والهندسة الصوتية أخوكم في الله نوف هات الفقر زيو 980-87-27 وجزاكم الله خيرا وإلى أن نلقاكم في إستار قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته